قاض عادل وقضاء مستقل التف المواطنون حول قائدهم صلى الله عليه وسلم غاضبين من هذا الغريب الذي بلغت به الوقاحة تكذيب نبيهم وبخسه حقه في دولته لم يمسوه بسوء ولم يسجن فلدولتهم الإسلامية نظام يكفل حماية حقوق المواطن والمسؤول وحتى الغريب لكنهم تحيروا أمام قضية طرفاها أصدق رجل على الأرض وهو رأس الدولة والطرف الآخر غريب جرفه الطمع فرماه في سواحل الكذب كل الذي قدر عليه هو لومه فقالوا ويلك النبي لم يكن ليقول إلا حقا فلم يبال الأعرابي بهم وظل يطالب قائدهم بالدليل ويقول هل هلم شهيدا يشهد أني بايعتك ألجم النظام القضائي تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم فلم يشهد أحد منهم فأصبح الأعرابي تحت ظل القضاء العادل في حالة زهو وفجأة حطم زهوه صوت واثق رجل اسمه خزيمة بن ثابت يهتف أنا أشهد أنك قد بايعته التفت الناس نحوه حدقوا به وتضعضع الأعرابية فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشاهد فأقبل عليه مستغربا بل محققا أقبل صلى الله عليه وسلم ليس فرحا بشهادته بل اختبارا لصلاحية تلك الشهادة فقال صلى الله عليه وسلم بما تشهد فقال كلمة بحجم إيمانه إيمانه بوحي يهبط ليل نهار وبمعجزات يراها الناس وبقرآن معجز فقال أشهد بتصديقك يا رسول الله حينها جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين تعلم شعب الدولة الإسلامية معنى استقلال القضاء وأنه لا أحد فوق النظام في التشريع الإلهي وهم يرون قائدهم ومؤسس دولتهم الإسلامية وقبل ذلك نبي الله يخضع لهذا النظام العادل ويطبقه على نفسه أمام غريب في دولة محمد صلى الله عليه وسلم ولأول مرة في التاريخ يصبح الرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والمواطن والغريب يصبحون سواسية أمام القضاء كرس صلى الله عليه وسلم تلك القيم بأسلوب أرقى مرة أخرى وذلك حين اشترى للدولة بعيرا من أعرابي آخر مقابل كمية من التمر خاص بالدولة فأخذ صلى الله عليه وسلم الرجل ليسدد له ولما دخل مكان حفظ التمر بحث عنه فلم يجده فخرج رأس الدولة إلى صاحب الجمل معتذرا منه وقال يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على النبي الحاكم ببذاءه، واتهمه أمام شعبه بالغدر صارخاً وغدراه فإذا بالمواطنين الذين يفدون نبيهم بأرواحهم يقبلون كالبراكين غضباً